وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دركا ولا تخشى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 لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ وَيُبَاتِ مَا رَزَقْنَا فُم وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدا وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أَلَا إِعَلَأَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ نَرْضَا قَالَ فَإِنَّ مَا قَدْ فَسَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا ولكننا هممنا اوزر من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامي